لا إله إلا إله القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. So the قَمِينًا إِلَى قَمِينًا إِلَى قَمِينًا إِنَّ أَمْجَنًا مِنَ الْيَمِّ وَاتَّبَعَنِي نَهُنَا أُتِيقُ فِي وَكَانُ جِنِّي وَمَا كَانَ رَبُّكَ يَهْلِكُ الْمُعَادِهُ مَنْ هُمْ أَفْلُوا Tack för att وان بارك حرمهم